Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wadhuhaha wal-qamari idza talaaha wan-nahari idza jallaaha wal-laili idza yaghashaaha was-samaa'i ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها